فَأَيُّ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُكَ أَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْقَصِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَّلَ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء